بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين وصلى على محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فايقول السائل قال ام النبياض ارسل يقول دخل احدهم في الصلاه وكان في الصف هذا السؤال كان الظاهر في مجلة يقول دخل احدهم في الصلاه وكان في الصف الاول ثم احدث واستمر في صلاته حتى لا اقطعها ويضطر الى تخطي الصفوف الخلفيه وارباكها واضاعه خروج المصلين فما حكم ذلك يعني هو احدث في الصلاة ولكنه ماذا صنع استمر في صلاته لانه يعني لم يريد خلل الامر بعض الناس يخجل فيستمر في, في الصلاة لانه يخشى يبت ان الناس يقولون هذا احدث او كذا الجواب يقول الشيخ ابن باز رحمه الله نرجو ان يعفو الله عنه والواجب اذا احدث الانسان وهو في الصلاه او تذكر انه على غير طهارة احيانا لا تحدث لكن تذكر انك لم تتوضا مثلا انقطع صلاته واذا هذر يتوضا ويعود ويصلي ما يدرك من من صلاه الجماعه وان صفوف المأمومين فستره امامهم ستره لهم فإذا مر بين يدي المأمومين فلا حرج ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينه يعني لا انجمال بتلده وصراع وي يخذ الناس وهو يمشي ولا لان يشوش على المصلين بعد هذا السؤال التالي الاخ الذي رمز اسمه بقاف ن عين من القاهره يقول في سؤال هلال رجل شرع في الطواف ففرج منه ريح هل يلزمه قطع طوافه ام يستمر إذا احدث الإنسان في الطواف بريح أو بول او مني او مس من فرج ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاه لأن لان الطواف تشترط له الطهاره عند جماهير العلماء وهو القول في المذاهب الاربعه وغيرها فاستط التوافر صلاه الا أن الله احل الكلام فيه كما جاء في بعض الاخبار فالذي يحصل انتقاض لوضوئه وهو في الطواف فإنه, فإنه, فانه يجب عليه أن يتوضا وان يستأمن انقطع طواف بالصلايه يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ثم هذا هو الصحيح في المساله وما معنى يستأنف يعني يبدا من الأول يبدا الطواف من الأول والمساله فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاه جميعا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسى احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليؤدي الصلاه رواه ابو داوود وصححه الحوزيما من جنس الصلاه في الجملة لكن لو قطع لحاجه المثل 18 ثلاثه اشواط ثم اقيم الصلاه بينه يصلي ثم يرجع فيبدا من مكانه ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدا من مكانه ويكمل كلا انما قال بعض اهل العلم انه يبدا من الحجر الأسود الذي هو مبدا الطواف وصواب لا يلزمه ذلك بل من مكانه لكن يراعي أن يكون ماذا طائفا يرى ان يكون طائفا وصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعه من اهل العلم وكذا لو حضر جنازه وصلى عليها وهو أو كفر واحد يكلمه او زحام او ازدحام ما أشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك والله ولي التوفيق السؤال التالي السؤال من فلان من السودان يقول إذا كان الانسان توضى ثم شرب الدخان يعني شرب السجائر وصلى مباشره وربما يأم الناس وصل الامر ببعض عمة المساجد في بعض الاماكن انه يدخنوا في المسجد يعني سب الله العظيم ممكن غرفه الامام غرفه هو يدخل في الغرفه ويدخن فيها في تجد رائحه الدخان من بعيد داخل المسجد يوجد كان في العباسيه امام يصلي بالناس المغرب ثم بين المغرب والعشاء يخرج على التقوى المقهى المقابل للمسجد ايش ياخذ حجرين من المعصم ما يسمونه ايش مزفت سبح الله العظيم سبح الله العظيم وربما امم الناس وقد قلنا لمن يفعل ذلك ان الدخان ان الدخان إن... هذا الكلام لما نذكره نقول سبح الله العظيم ان بعض الناس انا اعرف ناس كانوا من ابعد ما يكون عن الدخان لكن اصابتهم لوثات فدخنوا بعدها لوثات اختلالات في الغازات ان الله الله وقد قلنا لمن يفعل ذلك ان الدخان لا ينقض الوضوء فقالوا لنا ليس هذا صحيح فما الحكم في هذا الجواب الدخان لا ينقض الوضوء الشرب السجائر لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خليط يجب تركه لكن لو شربه انسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يختل وضوؤه لانه نوع من الاعشاب المعروفه التي هي ماذا تذكره لكنه حرمه لمضرته ومذكور ايضا أنه لا بد حتى يتم تصنيعه ان يكون منقوعا في خمر وانواع ذكر وأن. الامور متعددة تبين كيف تزيد مضره هذا هذه السجائر وكيف تجهز له اجل تكون ماذا يعني مؤذيه جدا على مختلف المستويات نعم لكنه حرم لمضرته فالواجب على متعاطيه أن يحذر وان يدع ويلتقي شره فلا يجوز له شراؤه والاستعماله ولا تجوز التجارة فيه والعجيب أن الذين يتاجرون في السجائر يقولون ان مفسدها ضعيف ليس كذلك يقولون إن الضرر الذي في السجائر ضعيف لكن لا ادري عن هل يتاجرون فيها حسبه ما يتاجرون فيها يعني هكذا كخدمه كخدمه تطوعيه عامه ها لكن والعياذ بالله بعض الناس يريدون الضرر ماذا لو كان لو كانت ان كانت السجائر ذات رفها عالي نسأل الله العاقيره لان ذلك الرقن ضعيف وتجد كثيرا من الناس يبيعونها ويتاجرون فيها بكل صفاء بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله وان يدع التجاره فيه يقول الله سبحانه وتعالى يسالون ماذا احل لهم ثم قال عز وجل كل حل لكم الطيبات وهذا الدخان من القبائح والله عز وجل لم يحل لنا الا الطيبات وهن المغذيات النافعات وقال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث أو قل ان الدخان والمسكرات كلها من الخبائث واكد الحشيشة المسكره المعروفه من الخبائث ايضا يعني كل انواع المخدرات كل انواع كل انواع المخدرات هي من الخبائث عشان اذا اقول لك هذا حشيش من الأرض زرع هذه نباتات زرع الاتيون ما... هذا نبات الخشخاش هذا انثى نبات الخشخاش وهذا البنج نوع من المزروعات هناك حقول تزرع مثل هذا هذه النباتات من الارض ما المشكله ليس كل نبات من الارض يجوز لنا تتناوله يؤذي ربما في الأرض يوجد نبات فيه سم هل يجوز لك تناوله نه. نبات اذا اكلته تصاب بامراض فظيعه هل يجوز لك اكله نجس واضح يجب ترك ذلك وهكذا القات المعروف في اليمن من القبائل هذا ال الذي يعني عند اليمنيين شيء فوق الع يعني متجاوز مسال الله العافي تجد الاذى الناس يزدحمون عليه ازدحاما فظيعا تجد الواحد منهم يادي حتى يخزن ويدخن يخزن يعني يضع يأتي بال... بال... بهذا يضع هذا ويضل من العصر الى الليل ووضع ما يمكن مع هذا ياخذ سيجار مفسد للجواء وكثير من المزارعين تركوا زراعة النباتاء الخضروات والفواكه والحبوب وما إلى ذلك فصاروا يزرعون القات صاروا مشغلين الزراعه القات فانه يتداولوا كان الشيخ مقبل رحمه الله يردد ويقول عندما القات وحشي اخضره ليس يحتاج اليه البشر فاذا اكلته امه فاحضرهم امبقر انه يضر ضررا كبيرا ويترتب عليه تعطيل الأوقات وضياع الصلوات فواجب على من يتعاطاه أن يدع ويتوب إلى الله من ذلك وهو هناك عند غير اهل السنة حتى عند الذين ينتسبون إلى الدين والى العلم وإلى حتى حتى عند الاخوانيين حتى عند بعض ادعياء السلفيه تجد مثل هذه الظواهر السيئه مرضما حتى عند بعض العوام المنتسبين الى السلفيه في بعض الاماكن فالتجي للمتعهد تجري التخزين وهذه الاشياء السريه شيخ محافظ الحكمي ده منظومه تونس ومنظومه التاثير هذا لانه يضر ضررا كبيرا ويترتب عليه تعطيل الاوقات وضياع الصلوات فالواجب على من يتعاطاه أن يدع و يتوب الى الله من ذلك وان يحفظ صحته و ماله فيما ينفعه لأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره بدينه ودنياه ومثل ذلك الدخان وانواع المسكرات يجب الحذر منها كلها مع التوبه الصادقه والنصوح مما سبق ولا يجوز التجارة في ذلك بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه لانه يضر المسلمين نسأل الله الهدايه للجميع والتوفيق لان كثير من الناس يت يعني الله العافية يعني يتسالون بهذا تساهلا فظيعا حتى بعض في بعض المجالس تجد مثل ناس جالسون ويخرج علبه سجائر ويوزع في عزاء في مجلس كذا يخرج علبه سجائر ويوزع كان يوزع مثلا حلوة أو كان يوزع كتابا لا يوزع حتى هذا كذلك لا يجوز أن تشتري السجائر لغيرك واضح العاده لا لكبير ولا لصغير ولا لاحد لا يجوز ولا يجوز أن تمكن احد من التدخين في بيتك لان بيته لا يجوز ولا في ما شيء تملكه وتنكر ما استطعت بالاسلوب المناسب معني انا شخص ياتي لي في بيتي ويدخن لا لا لا لا تدخن لا لا تدخن سيجار لكن كذا لكن ما لا ما لا بعض الناس يحشى الناس بعض الناس يحشى الناس أو لا يحبوا ان يوزع جاحذاته عامل يصلح السباكه ان يدخل فلا يريد ان يزعجه حتى يعنيش يسبكه يعني يصلح له المواسير الجيده سبحان الله طيب السؤال الثاني لحم الجذور ناقض للوضوء ولكن بعض اهل العلم يقول ليس كل هناكضه فلينقض السلام وزور البعير والرجلاء فقط فما هو الدليل يقول الشيخ مذهله الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لحم الامير ينقض الوضوء وهذا مذهب أحمد واسحاق هو الذي رجحه النووي في شرح المهذب وفي شرحه على مسلم أما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا بنقض الوضوء بنظر وراجعوا مسلته في حاشيه الروض المربع لمن اردت الاستزاده حول ما يتعلق بتفصيلي ما ينقض من ال الابل وما لا ينقض يقول يقول السائل كنت ذات يوم العب بالكره وطبعا تكلمنا في الايضاح والتبيين بشيء من التفصيل حول حكم الله به على النحو المعروف الآن هذا الذي يقيمون له الهش الاشياء التي اخذوا الناس وغلفوهم واغرقوهم وضيعوهم صار عندنا الجيل العظيم من الشباب والشابات التافهين والتافهات التافهين هذا ادا اولئك خيرون فيه تافهون وتافهات ليس كذلك والله فث هناك الساقطون والساقطات والداعرات والمنحرفون والمنحرفات والملحدون والملحدات اليس كذلك ولا حول ولا قوه الا بالله هذا كله اشياء تافه عند جهاز الحسوب وجهاز الهاتف وجهاز يعني يجلسون امامهم بالساعات ثم في وقت يقول بعضهم لبعض ما هي نفعل شيئا جديدا ما رايكم قال تعالى وتسالوا نقلوا نظام الحكم يا شباب قلنا لشباب الفيسبوك وشباب كذا واحد من المحتفلين المتخلفين كان يتكلم في تلك الايام يقول معركة الجمل هذا هو المستوى ياتي بالجمل والحصان في مقابل الانترنت والفيسبوك وهذا طبعا لا تعليق عليه ايش الفيسبوك صنعه بالقنابل النووية تافه هنا والتافهات يلعبون, و... و... و... يلعبون وتلعب اليس كذلك اليس كذلك يا رجل سبحان الله حتى الذين ينتسبون الى الدين حتى الذين ينتسبون الى الدين صاروا كلهم منشغلين عندهم هذا كذب وواتساب وريضة وكذب و... ما لي اه اليوم ويجلس الواحد منهم بساعات بساعات صحيح ربما تدخل على شخص في مكان عمله تجده ماذا ترك العمل ومصالح الناس وايش يلعب في الحافلة في الحافلات في المواصلات تجد الناس شخصا جالسا يسلي نفسه ربما تجد امراه تركت اولادها وبيتها وكجلسه تلعب نصر الله العظيم اشياء تفتح ابوابا للفتن والله مره جاءني شخص هنا ويقول لي انا دخلت على اتصلت بزوجته فتزوجت حديثا اتصل بزوجته لم ترد عليه فذهب الى البيت قرع هي لم ترد وكانت نائمه فدخل وجد من جوار الخفاف وتكلم من خلال هذه الأشياء تكلم ماذا تكلم رجلا فانت هذا تكلمه باسم آخر الناس تجلس اسمها كذا وهو يقول لها كلاما وهي ايش ترد عليه طبعا حتى ربمايه الامر عند بعضهم من باب ماذا من باب او عند بعض الناس وبعض من باب التسليه الله المستعان واجد هاتكلم رجلا واجد هاتفه ماذا بالجواله نسال الله العافيه اج يعني والعيا بالله من السوء نسال الله العافيه ذاك وبسبب ماذا بسبب فتح المجالات أو مثل هذه المجالات شخص معه هاتف يحمل عليه ما يريد ويضع فيه ما يريد ويتصل به مع من يريد ويطال ما وشيطن الانس والجن متتربصون عندما نتكلم فيه ماذا لعب الكره اننا كنا نتكلم عن تفاهة لعب الكرة والانشغال بالكره صارت تفاهه لعب الكرة والانشغال بالكره ماذا يعني شيئا الآن انا الذي اراه ينشغل بالكره ويتابع الكرة من معظم من كثير من الناس احسنوا به يعني احسنوا رايي فيه صحيح ان هذا يعني علامه على أنه ليس متوقلا في شرور اخرى في معظم الاحيان افهم كلامي ب تكلم على في قطاع من الناس يعني. أما الذي الذين سيعلم انه شيئا من هذا ممكن قطاع خطا او كذا هذا ما مهم يعني انا في قطاع من الناس لما ترى شخصا يتابع السياسه ويتكلم باي كلام وباي كلام فارغ هذا خير ام انه ويعتقد عقائد فاسده هذا خير ام انه يتابع المباريات على ما قد يكون فيه من بعض المخالفات وهكذا صحيح اصمم مهر عافيه هذا منكر لكن معصيه الشر اقوى من بعض وليس في الشر شيء اي قال كنت ذات يوم العب بالكره وقد حدث ان حتى هنا بعض الناس ايضا لا يغالب نفسه في الكرة كيف يعني طول عمر كان يعني يمزق في المدرسه الملابس والبن... وال والصريح في لعب الكره وفي كذا لا ان تقول له لا تلعب كره قد الله لو وجدت فرصه فاهمت لا الى درجه انهم في بعض الاماكن قالوا امام مسجد يذهب يلعب مع الناس فهمت انت طبعا هذا؟, هذا من خوارم المروه هذا مما يقال عنك انه مخالف وتشابوا بالكف هذا ايضا من خوارم المروه طيب لو اننا رغبنا هكذا ورغبتنا اي اقذف هذه الكره و... ونقسم الفرق و وتاتي العصبيات و... ويوي هذا يسب هذا صحيح فكل العسكريات هذا لاعب نعم لاعب كيف حصل بين مصر والجزائر الحمد لله ما الذي حصل حتى في الحج صاروا يتشاجرون الحين جاء والله الحجاج المصريون والجزائريون في الحج في ارا هناك بداوا في يتشاجرون بسبب الخلاف في المشاجرة في المباراه في الحج المهم وقد حدث ان جرحت رجلي جرحا مؤلما ودخل وقت الصلاه فتوضات الوضوء الكامل بغير اني لنغسل مكان الجرح فكنت اصلي والدم ينزف ولمت على هذه الحاله خمسه ايام فهل صلاتي صحيحه مع العذر ام انها غير صحيحة في نبارك الله فيكم السؤال الجواب الواجب في هذا انك تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم يعني فرقه تلفها عليه أو ما اشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه حتى تمسح على هذه الجبيرة او يعني هذه اللفافه فاي لم يتيسر فتيمم مع ذلك بعد الوضوء ويكفي يعني لم يتيسر ان تمسح بالماء فتيمن عن هذا الجزء الذي لن تغسله بعد الوضوء ويكفي ولكن طيل تلفه بلفافه او جبيره تمسح عليها هذا هو الواجب لانه احيانا فإذا يكون الجرح لا يجد شيئا يلقه على الجرح فهمت او هو لا يحتاج شيئا يلف عليه معي او وضع شيئا لا يتحمل ان تضع فوقه الماء أو حتى ان تمر عليه الماء كان يكون شاشا خفيفا جدا مثلا هذا هو الواجب لانه هو الطريق الشرعي ويكفي عن الديمم فإذا ان تفعل ذلك قضيت صلاتك للايام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم وهذا هو الاحوط لك لانك فرطت في الامر يعني من فرط في الامر وبالتالي لم تكتمل طهارتك فتمله يعني احد الاشخاص مره كان يصلي بنا ووضع ماذا اخو يعني انا اعرف انت وضع على ملصق كبير على جلادتي لصق كبير جدا على وكان الشيء يغسل يمسح يرسل وجهه عليها او يعني لا يزيلها حتى يغسل محله وهو لم يظهر علامات لم يكن مستشيرا طبيبا او كذا فصلى فصل على هذا النحو معي بعد الصلاة هل هذا يعني ان ما الذي بالكثير يكشف اجد ماذا جني يسرا وجروحا مندمله جروحا مندمله ليست مفتوحه ان لا يضرها الماء لا يضرها الماء بالتالي هو يعرض صلاته لماذا؟ لعدم الصحة لهذا خصوصا انه ليس عاملا حتى بنصيحه طبيب مع ان الطبيب قد يخطئ وارد ثاني يتحرى ويحتارس للدين يا اخواني لابد ان نفقه في لا بد من تعلم المسائل الحكاة. هذه الاحكام الشرعيه وهذه المسائل الشرعيه لا بد من لا ننتظر حتى تقع بنا ال الواقعه وننفاق امس في الساعه الثالثه منادى الفاركم الثالثه مساء اظن الساعه الثالثه, المس... لي... لي... الثالثة... في... قبل الفجر لهذا يتصل التص... بعض الاغذيه فلان في العمره وانهى العمره الان وقبل ان يحلق له الحلاق وضع عليه شامبو قبل ان يحلق له الحلاق وضع شامبو صابون ما حكم العمره هل يعيد العمره بعد تفعل انت سواء انك تحزن وتتغير وتجيد اليس كذلك؟ اخلت تذهب إلى العمره يفهم هذه الاشياء يفهم موانع ومحظورات الاحرام ما هي ومحظورات الاحرام التي اذا فعلتها في الاحرام لا استعمل كذا طيب واذا استعملته طيب وهل هناك فرق بين الجاري؟ طبعا هنا ما حكم هذا الفعل وأن على كل حال ليس عليه اعاده العمر إن كان هذا الموضوع العطر فيه واضحا إذا كان العطر فيه واضحا هذا الصابون اذا عليه وهو تعمد هذا ولم ينهى الحلاقة متعمدا ذاكرا فإن عليه فديه من صيام أو صدقة او نذر اليس كذلك وان لم يكن هكذا بل كان هذا منه ذهولا ولم ينتبه او وجد الحلاقه وضعه اذا وجد الحلاقه وضعه واستفاق يرسله مباشره فانت هذا لانه ولا شيء عليه اما هو لم ينتبه الا بعد ان قرر خلاص لا شيء عليه لانه لم يذكر أو كان جادلا عرفت بارك الله كان يتذكر الجواب المناسب وحتى لا يقول الاخوه ان انذكر المساله لكن هذا لا يصل انت تذهب الى العمره اجل ليتعلم الاحكام الشرعيه وانا كان تعيض في حق هذا الشخص وبيننا وبينه يعني صله لماذا لانه انا انبهه مرارا إلى حضور مجالس العلم وإلى طلب العلم لكنه ماذا يقصر تقصيرا عظيما فهمت هذا يكون ماذا محزنا لك الفرد العين عليك انت الان تعتمد فرد عينا ان تعرف احكام العمره ليس تطوعا انها ويطوف يسل يعيد العمره او لا يعيد العمره هذا هذا السؤال لا لا بد نقول نبه نفسي اولا وننبه اخواني جميعا ثانيا انه لا بد من العنايه بالفقه في الدين وتعلم الاحكام الفقهيه الشرعيه لا تقصروا في هذا وما يلقى في هذه الدروس عليكم ان تجعلوه شيئا ابتدائيا تبنون عليه غيره ان شاء الله بارك الله فيك اما الذي سيجلس في المجالس ثم يقوم من الدرس كانه لم يدرس شيئا فقط الافكار العامه هي في راسه وانتهى الامر وهذه الافكار العامه ربما بعد عشر سنوات حتى الأفكار العامه تكون ذائبه تماما اليس كذلك بارك الله فيه. تكون عندك كتب الفقه والكتب التي فيها فتاوى العلماء ودائما تراجع دائما اراجع دائما راجع كلام العلماء واسال الله ان يهديك ان بعض الناس يراجع يقول انا راجعت ورايت وكانه ماذا الباحث وهو جاهل لا يحسن فهم كلام العلماء لا تبحث بتواضع وبطلب حق وبطلب هدى اذن يقول هذا لا حطلات لانك ترضت في هذا الأمر وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه ولم تتيمم يعني لا فعل هذا ولا فعل هذا والله ولي التوفيق اذا فيتم المساله انا الان جرحت في رجلي ما الذي عليه؟ إن كان الماء ياتي على رجلي من غير مشكله خلاص اتوضا كما انا طبعا هذا إذا كان جرحه في محل الوضوء او في محل ال... أو كان او كان او كان الكلام على الوضوء طيب اذا لم يكن... إذا كان الجرح لا يصلح ان يأتي عليه الماء اذا انا اضع عليه شيئا بقدره كيف يعني اخذ بقدر بقدر ما يحتاج اليه أن لا يكون عندي جرح يسير هكذا اضع عليه ماذا منسقا كبيرا واضح لا كل شيء بحسب الجرح هكذا اذا اخر الجرح هكذا هكذا واضع كل شيء بحسبه طيب ثم امروا الماء على هذا الموضوع يعني ارسلوها الماء امره من فوق اذا كان لا يصلح ان امر الماء من فوق اذن بعد ما أنتهي من الوضوء في بقيه الأعضاء واغسل حتى هذا العضو ارسل ما هو بعيد عن هذا المحل كان انا عندي في رجلي في جزء اذا ابتعد عن هذا الجزء وارسل بقيه رجلي ثم اتيمم بعد انتهاء الوضوء عن هذا الجزء الذي لم يغسل ولم يمر عليه الماء انتبهنا اف الكلام هذا هو هذا لا بالفرض الذي لم يفهم يا اتى ممتاز وممتاز بالوجه القبلي ده اذا نوى تم ملغ يعني ياخذ ترابا عليه او ايش بحسب ما يستطاع بحسب ما يستطاع ان يستطاع ان يمزج يومئ حتى غنوا في والا من استطاع الا مجرد المسح يمسح ان هناك شيء اذا انتم امررت الماء عليه سيتفتت صحيح لكن هناك ملصق تلصق ثم ترسل القوقع لا شيء الماء يسيل اليس كذلك والدلك على كل حال مستحب اقل يعني على في, في الوجود الرسمي وعند مالك والمزني الدلك واجب طيب. السؤال الثاني وهذه مسألة تذكر خصوصا عند الحنابلة الترسيل الميت هل ينقض الوضوء هل ينقض الوضوء من عبد العزيز بن عبد الله بن باز لحضره الاخ المكرم فلان سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابشر باستفسارك مقيد في اداره البحوث المقه، وقد بكد طريقك الذي كثرت فيه عن عدد من وفي وبذلك انه سبق ان صدر من لجنه دائمه للبحوث العلميه والاختاء ذات فيما سالت عنه فنرسل لك نسخه منها وفيها الكفايه ان شاء الله وبالنسبه لتغسيل الميت فانه لا ينقض الوضوء باصح قول للعلماء لئن لمس المغسل وعوره الميت فانه ينقض الوضوء يمس له ينقض ضوءه يمس العوره لا من اجل ترسيل الميت اذا مس اي عوره مس اي عوره بدون حائل من صغير من كبير من ذكر من انثى من حي من ميت ينقض ضوءه واعيد مره اخرى مس اي عوره من ذكر او انثى او صغير او كبير ان الطفل الصغير اذا امه تغير له تاتمس عورتها عليها الوضوء ها مس اي عور من ذكر او انثى او صغيرا او كبيرا او حي او ميت ينقض الوضوء واضح طيب هنا مساله ان طالما ذكرنا الامه التي تعتني بابنها إذا امسكت عورته عليها الوضوء طيب غيرت له دون ان تمس عورته ليس عليها وضوء نقول لك ان امسكت نجاسه أصابت نجاسة نعم تغسل النجاسة ولا شيء عليها تغسل النجاسة عن يدها ولا شيء عليها أنا الآن وانا في الشارع لمست نجاسه بيدي هل علي وضوء ليس علي وضوء ان نجس ما ليس فيه وضوء ان تزال هل ما برعنا في نواقض الوضوء التي مر بنا من قبل هل مر معنا ذكر أن من نواقض الوضوء مسك النجاسة أو لمس النجاسة أو مباشرة النجاسة لا واضح ان بعض الجهله يظن انه اذا اصابته النجاسه يتوضا لم اسمع مر اذا كانت سميكه يعني تشكل حائلا نعم يعني ما يعتبر شيء عام ما يعتبر حائلا لا ينقضه اما النس بدون حائل لان هناك شيء مثلا اذا فرضنا قماش شفاف وال الايش ال ال ال ال هناك يعني تواصل بين الخيوط بحيث يمكن أن تمثل التداخل اليس كذلك فمثل هذا واضح هذا الحائل لم يحول تماما لكن اذا كان الحائل حائلا تماما ما هو, ما هو الحائل الحائل ما يحول يحول بين كذا وكذا لا لا ويسال عن نقض الوضوء بان ما نعمل والمناديل المبلله تنقل النجاسه لانها تمس مكان نجسا تنقل النجاسه فاذا عليها ان تغسل يدها لكن هل عليها الوضوء هذا الذي نتكلم فيه هذا ال ال ال الشيء مع البلل إذا وضع على شيء نجس فال فالاصل انتقال فهو انتقال واضح انتقال النجاسة بيحصل ان بعض الناس هو لا ينتبه ويضع يده في نجاسات وكذا ويا حسب الله تعالى فيه. ولا ينبغي للمغسل ماشي ولا ينبغي للمغسل يمس عوره الميت هو يقول إذا حصل ومس عوره الميت فعلي له لكن اصلا لا يجوزها لا يجوز تعمده هذا بل يغسلها من ورائحه يلف على يديه خرقه ويرسلها من ورائي ماذا من ورائي هذه الاحاديث وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذا المدخل في باب الغسل وهذه نصيحه للدعوه إلى نشر الاسلام وفضائله بامر الكر الشرح تتعلق بمسح المراه على الجناب وغسل المغواسي بعد الجناب من عبد العزيز بن عبد الله النباز الى حضره الاخ المكرم الاستاذ فلان وفقك الله بما يرضي امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله يعني اليس له تاريخ وصل وصلكم الله في هداك منه علم وصحتكم واستمراركم في الطلب والتحصيل لخدمة امتكم ووطنكم الحمد لله يعني انه مقيم في أمريكا ليتعلم العلوم الدنيويه فهو يجتهد هناك لتعلم هذه العلوم الدنيويه بالاجاده كما يقول هذا الحمد لله على ذلك نسال الله لكم التوفيق والنجاح ولقد سررنا كثيرا بما ذكرتم من قيامكم بالدعوه الى بما ذكرتم من قيامكم بالدعوه الى نشر الاسلام وبيان فضائله والرد على خصومه وطلبكم ارسال بعض الدعاة من الجامعة الإسلامية لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الاسلام عندما يتبين لهم حقيقته ويتضح لهم سمو تشريعاته وعدالة نظمه فالحمد لله ان وفقكم للقيام بهذه المهمه الشريفه والهدف النبيل ونسال الله أن يزيدكم من الخير والهدا وان ينفع بكم وليجعلنا واياكم من الهداه المهتدين انه جواد كريم طبعا هذا الرجل هو يطلب علما دنيويه اذا كانت هذه العلوم ليست موجوده في بلاد المسلمين وهو يدرسها لاجل خدمة الاسلام والمسلمين فنعم هذا جائز بشرط ان يكون مبغرا للدين وهذا يكون ليس مبغرا للدين بل هو يريد أن يدعو غير المسلمين الى الدين فيتكون اقامته دراسه ودعوه عرف اما شخص يستخفي بدينه وينبهر بالحضاره الغربية وما إلى ذلك وهذا واقع في الكثيرين حتى في بعض هؤلاء المناسبه الذين يقولون هاهل بعض السعوديين الذين ذهبوا الى تلك البلاد لاجل دراسه نقول نحن متدينون نحن كذا يذكر بعض السعوديين اذا اتى مصر هنا يخلع القميص وكذا ويلبس يعني القميص الشرعي يلبسه بنطلون وقميص فرنجيه كانهم هذا ذهب الى بلاد الكفار فهمت يعني يخلعونه وبعضهم تجده حتى يلبس يلبس ملابس يعني ساقطه يعني يلبس هذا الجينز مخطط كذا و وال... وال... كيف شكله وماذا عليه وقت بنتسالوا انت ماذا تصنع كلنا انا من من كذا في الإسلامية في السعودية تتملكهم ذهب إلى هناك تجد يخفف لحيته يلبس الملابس الغربية الكفرية ويقول لا انا داعيه عصري وداعيه الى اخر هذا الورا فيحصل للاسف الانبهار الانبهار او, أو تقليد الكفار والميل إليهم نسال الله العافيه هناك هذا الامر يعني يعلمه الناس نحن لا ننفي انه قد يكون في بعض بلاد الكفار في بعض بلاد الكفار بعض المحاصيل الدنيويه من جوانب ولهذا هذا من اسباب التحذير أيضا لأن هذا الذي سيرى بعض المحاصيل الدنيويه في بعض الجوانب قد يفتنوا فلا واذا الف فيها قد يفتنوا فيالفوا هذا بعد هذا اذا اراد ان يرجع إلى البلاد المسلمين يقول لا انا لا اتحمل هذا التخلف ولا اتحمل هذه الاساليب ولا اتحمل هذه الاشياء ليرجع هنا الى نظام بروتيني وا يعني ايش شغلك نفسك واين التقوى وتفهم مدفع شيئا والدرج نحن في رمضان لا ناخذ بيدي ضابط الدرج وما الى ذلك فهمت وفي ايضا مع انه هناك أيضا هناك هذا الباب لكن بطريقه اخرى على كل حال المسلم ينبغي أن يبتعد عن أسباب الفتن الفتنه تأخذه بعيدة تغره ولا قالوا لا هذا شيء جيد هذا ناعم وهذا كذا وهذا كذا وانتم لا تحسنون تصور الامور جيدا ولماذا لا تنفتحون عالميا يعني هم في بعض المتخلفين حتى من الذين ينتسبون الى الاسلام هم يتصورون انهم يريدون في يوم من الايام ان يكون مثلا مثل الامريكان او الغربيين لكن فقط هم مسلمون العقيده تختلف ربما فقط النساء لا باس ان تضع المراه يعني قماشه يسيرة على راسها حتى تتميز اما بقيه الاشياء تقريبا لا شيء يختلف وان ثم أن أن طالما انكم مسلمون ماذا انس نعم نقول نعزنا الله بالاسلام فماما قرينا العزه في غير أذلنا الله اذلنا الله كما ترى الذل الان علينا اما ما اشارتم اليه من طلب ارسال بعثه الى امريكا للدعوه والتبليغ فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيرا ونحن نقدر لكم هذه المبادره الكريمة وسوف نرسل ان شاء الله من يقوم بذلك عندما ييسر من يستقل لهذه المهمه ومن يجيد اللغه الإنجليزية لأن اللغه هي التي تحول كثيرا بيننا وبين ما نريد حقق الله لنا ولكم كل ما نصبو اليه من عز الإسلام وصلاح امر المسلمين هنا الشيخ لما يقول اللغه هي التي تحول كثيرا بيننا وبين ما نريد وهذا واقع فتجد أن وهذا يعني حقيقة مقدم على الاخوه الذين هم اصلا من بعض البلاد التي فيها او البلاد غير العربية أن يكونوا مجتهدين في طلب العلم اكثر حتى يفهموا اكثر حتى يستطيعوا البيان اكثر عرفت هذا لأنهم محتاجون إلى هذا ولا بد معي يعني حتى لا يقول لماذا طيب العلماء وطلاب العلم يتعلمون تلك اللغات الأجنبية هذا هم هم, هم ان تعلم شيئا من هذا سيكون هذا لاجل فقط أن يدعو الناس أو لاجل مصالح معينه صحيح محدوده واطرا محدودة لكن انت كمسلم لا بد ان تتعلم ديننا اللغه العربيه فهم قالوا في أي شيء وان العلماء وطلاب العلم العرب لا يعرفون اللغات اعجميه وان أصحاب اللغات الاعجميه اكثرهم حتى إذا طلب شيء من العلم يطلب شيئا يسير تجد احدهم يدرس سنه سنتين ثلاث سنوات حتى الذي درس اكثر من هذا هو معلوماته ماذا محدوده حتى تجده كمثاب بعض الاخوه الآن في المجلس ماذا خلاص هو ما في بعض الوقت كان متحمسا لكن الآن صار ايش نائما اليس كذلك فتعلمهم صار قليلا صار ضعيف وبالتالي تجد هذه الفجوه في عدم امكانيه الترجمه أو النقل المتقن للعلوم والكتب وما إلى ذلك لأن العلماء وطلاب العلم العرب لا يستطيعون هذا في الغالب ان الا القليل يعني. الا النادر النادر ان تجد شخصا هو في الاصل عربي ومستقيم ويمكن أنه يعني يصنع شيئا أو كذا غير اللغة العربية يوجد يوجد لا يوجد لا يوجد, يعني يوجد. في المقابل أيضا تجد أن الإخوة غير العرب يكتفون بالعلم القليل وبالتالي تكون ترجماتهم ماذا أو نقولهم أو تعليمهم ماذا ناقصا مختلف وان كان يوجد ايضا ناس من غير العرب صاروا من كبار العلماء فليس كذلك نعم خلاصه الامر انني اوصي الاخوه هنا الذين هم من بلاد اثر تتكلم لغات متعددة أن يعتنوا جيدا بدرس اللغه العربية وفهم معانيها ما يتعلق بها وبدراسه العلم الشرعي ولا يكون منهم هذا الكسل الذي نراه كل يوم من هنا بارك الله هذا هذا الخلاصه صحيح هذا الذي ون لاننا نريد أن يكون عندنا ناس يعني ان لم يكونوا علماء فيكونوا من طلاب العلم الاثاب الذين يستطيعون أن يترجموا ترجمه متقنه أن ينقلوا نقل متقنا أن يقوموا باللقاء محاضرات بكذا بكذا نريد هذا نريد هذا من هنا نحن هنا في هذا المكان ما الذي يمنعنا أننا يكون مثلا لنا موقع على شبكه العنكبوتيه لمختلف اللغات اننا الاخوه هنا من مختلف اللغات صحيح ونجعل فيه المواد و... و... ونريد ناس مؤهلين ان تكون لهم دروس لا تقول عندنا دروس سلفيه لكن اين أين الفهم العلمي واين التقويم القلبي واين ال... الامر الايماني يكون عندنا دروس باللغات المختلفه انجليزيه فرنسيه المانيه الروسيه تركية الفارسيه اولوفيه مننكيه صحيح الاخوان قالوا ان عن موسو وهوسويه طبعا وكل اللغات التي يريدها الاخوان ما ليس بالتمنيه نريد الواقع نريد الواقع والناس متشوقون في تلك البلاد ليس كذلك يعني حتى انت وانت بعيدا عن بلادك يمكن هنا تبقى حتى لو أن شخصا هو ترك بلاده وهجرها وهاجر إلى هنا اذا اجتهد هنا في طلب العلم حتى تكون مساهما في نشر الدعوه لله, لله ليس لسمك ليس لأنك تريد ان تكون معروفا بانك من ابرز الدعاه وابرز المدرسين باللغة الفلانيه بعض الناس يحب هذا يعني يقول انا لا في لغتي لا يوجد احد يدرس سابنتقل في الانترنت حتى اكون الوحيد الذي في هذه اللغه اليس كذلك يحبون الصوعه ان يصلوا ويجولوا بهذا المنطقه وتجد ناسا من اجهل الناس يتصدون للتدريس راه من من قومهم يحسبونه من العلماء واضح بل, بل بل اذا قلت لهم هذا يقول له هذا هو العالم أحد الاشخاص كان يدرسونه ومستواه هو يعني كلمه الجمله ليس متقدما في طلب العلم ابدا ومع هذا الناس من قومه لما سمعوا بعض الزوابع وبعض المشاكل عن يعني يقولون سننظر هذا الرجل ماذا سيقول سيرزكيني او لن يزكيني اذا زكاني خلاص اذا اما اذا لم يزكيني فالامر واضح خلاص تفهم, تفهم المستوى هم كثير من الناس هو لا يعرف العلم الا ممن يتكلم بلغتي لو تتكلم انت من هنا حتى ال طبعا هذا لا يعني لا ينفي اصلا المشروع الذي ينبغي ان نحرص عليه وهو ماذا وهو ماذا ان نحل اللغة العربية في كل البلاد الإسلامية محل تلك اللغات التي لا يعني ليس لها كبير شان أو ليس في ضياعها مشكلة صحيح عندنا في مصر هنا قديما كان الناس يتكلمون لغات مختلفة هيروغليفيه وديموطيقيه وقبطيه والى الان من الذي قد يحفظ شيئا من هذا ان صار لهم غرض لان لهم غرضا في هذا وبعض المجانين من الاثريين أو اشبه المجانين الدنيا قوي عم يكونوا يدعون طبعا لانه شو في الفرعونيه ينجد كذا ايش من تستعرف الفراعنه حتى تختبر هذا الكلام صحيح ولا لا انا اذا اجئتكم الان وا لكم في اللغة الفرعونيه كلمة كذا تنطق كذا ها ما صحيح انا اتكلم بلغه لا موجوده لا يلا اضرب اما ما انت شاء تقولك الاستاذ ابو حجر رشيد فترجم من استرجع من حجر رشيد اخرج لغه تاني. موجود يعني غض النظر انا لو اذا اتكلم انا حتى عندي كتب مثل في اللغه الهيروغليفيه وكذا لكن لا اغرض المهم فنحن كما تم حلغه اللغات نريد هذه ان الكفراء يستغلونها مع الزمن لاحياء العصبيه الجاهليه كما يفعلون مع الامازيغ ومع غيرهم لاحياء عصره الجاهليه من خلال تلك اللغات بارك الله خلاصه الامر وصيتي للجميع الاخوان من جميع البلدان الذين يتكلمون من مختلف اللغات أن يجتهدوا في طلب العلم حتى يستغلوا معرفتهم تلك اللغات التي هم نشؤوا فيها وعليها في دعوه الناس الى الحق والهدى على بصيرة ودرايه اما بهذا المستوى الضعيف الذي هو من اكفى عامه الاخوه لا يستطيع لن يستطيع ان يقيم شيئا الا شيئا ضعيفا جدا اليس كذلك ولابد بد أيضا من اصلاح القلب حتى يفعل المرء لله حتى يفعل المرء لله وحتى لا يغتر بالجاله ارفاعين لا نجد تتكلم الناس يرفعون كل تشريق مثل رجل تميرا انت كذا انت كذا انسان لا يشوفوا لو قام يقترب الجهله الذين يتكون ولا الذين يرفعون اليس كذلك فلا بد منها يقولوا قد ارسلنا بعثات كثيرة الى افريقيا لوحب جميع اقطارها للدعوه والارشاد وكتابه تقارير عن حالة المسلمين هناك ودراسه مشاكلهم وتعرف على الجمعيات الإسلامية طبعاً كما دخلت ادارت كثير من الاخوانيين والامور بعد فلا يعني دخلت امور الناس البعيده لكن ممن ظهر ممن ارسل الى بعض البلاد الإفريقية بعض المشايخ الذين هم من أصول إفريقية كشيخ محمد امان الجامي رحمه الله كشيخ محمد الشيخ محمد الجامي اصلا من اين اصلا من اين ها ها حبش حبش من الحبش الشيخ عبد الرحمن الافريقي الشيخ محمد الامين الشنقيطي عرضت هذا يخرجوا في دعوه الى الله وبذل المساعدات التي يمكن تقديمها لهم واختيار الطلبه الذين احسنوا البعثات إلى الى الإسلامية الاسلاميه بالمدينه قد نجحت هذه البعثات والحمد لله نجاحا كبيرا وحققوا خيرا كثيرا نشكر الله على ذلك لكن سبحان الله يعني مثلا لما كنت في تنزانيا يقولون ربما 1000 طالب موجودون تخرجوا من الجامعه الإسلامية على مر سنوات اكثري يعني ربما 90% منهم قد قد عن الدين او والان اشتغال بالدين ومائلات وان السلفيون منهم واحد واحد السلفيون واحد كان, كان الذي يترجم انا اتكلم هو يترجم واحد ده من الف او من يعني ما يقارب الالف سلفيون من جامعه الاسلاميه واحد في في بلاد كبيره لها بالملايين وحقق الخير وقد نجحت هذه البعثات بحمد الله نجاح كبيرا وحققت خيرا كثيرا نشكر الله على ذلك ونساله عز وجل ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وبذل الجهود في الدعوه اليه ونشر محاسنه وتعاليمه وين وفق اولات أم امرنا لما فيه صلاح امر المسلمين وسلامه دينهم وجمع كلمتهم انه ولي ذلك والقادر عليه أنا انا اذكر النصيحه واعلم ان كثير من الاخوه كانه ايش بل بعضهم يضحك يعني لكن لعل واحدا لعل اثنين لعل ثلاثه يسمعون هذه النصيحه ويكونوا بسبب هذا بسببه خير وفيهم خير لعل الله قادر قلنا الواجب علي أن انصح بعد هذا يستجيب من يستجيب ومن صعب عليه انت لو انا غلط كتبت ظهور وطاهر بها ظهور طهور ليس بالنظاره الطهور اسمع الدرس جيدا ما الذي يتكلم فيه انت عارف الفرق بين الطهور والطهور حتى اذا ما تكتب ماذا بدابه صحيح جزاك الله خيرا لكن ازداد من العلم ان شاء الله واسر الله موفق من ده يريدني عن تترجم يرد انه يترجم المنطقه او ملخصه لا ادري الى الى يعني الى الانجليزي لكن هذا مثال الذي قلت فكان مثلا الماء ينقسم الى طهور كتب طهور وطاهر عرفت هذا رب ان الماء ينقسم الى ماذا طهور الطهور هو الوضوء او او نفس التطهر كذلك وما الماء فهو ماذا ظهور ترى في مثل هذه الحاله هل يشرع ان يقال ظهور ان شاء الله راس بسبب المرض الموجود المنتشر طيه. هنا أحد الاقوى يقول امسوا العوره ينقضون هل المراد بالعوره ما فوق الركبتين وتحت السرة وكذلك النساء كل بدنها الا الوجه والكفين لا المراد بالعوره هنا العوره المغلظه المراد العوره المغلظه التي هي القبل والدور على خلاف في الذبر يقول الشيخ هنا ان ما تضمنه خطابهم من السؤال عن حكم مسح المراه على الخمار عند غسلها من الجنابه وان التزام المراه الامريكيه بغسل الراس بعد الجنابه كل مرة قد يقف حجر عثره في طريق إسلامها لكونها تتخذ شكلا لراسها يغيره الماء بذل الاخيره فقد فهمته والجواب أن المعلومه ان من المض... ان المعلومه من الشرع المطهر ومن كلام اهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامه يعني كانوا يريدون ان يقول تضعوا خمارا وتمسحوا عليه ولا ترسلوا رذا حتى تحافظوا على القصة التي صنعتها عند الكوافير أو ما الى تعرف هذا الصبعه مثبتا طيب أن المسح على الحوائل من خف وعمامه وخمار لا يجوز في الجنابه بالاجماع انما يجوز في الوضوء خاصة بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع طهارتنا ثلاثه أهل ايام ولا يلحق إلا من جنابه ولا في من غائط وبول ونوم ولا ريب أن الشريعه الإسلامية هي شريعه السماحة والتيسير ولكن ليس في غسل الراس من الجنابة حرج حرج شديد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالته ام سلمة عن الغسل من الجنابه والحيض قائله يا رسول الله اني اشد شعر راسي اف انقضه لغسل الجنابه والحيضه قال لها عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحطي على راسك ثلاثه حفايات ثم تفيضين عليك الماء فتغتسلين اخرجها مسلم في صحيح فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابه بانه يكفيهن أن يحتين على رؤوسنا ثلاثه حفايات من الماء حتى يئمئ الماء نحن غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليه لنا تغييره مع غني ما, ما لقى عند الله الأجل العظيم والعاقبه الحميدة والحياه الطيبه الكريمة الدائمه في دار الكرامه اذا صبرنا على احكام الشريعة وتمسكنا بها لكن الحوائل الضرورية التي يحتاج الإنسان يحتاج الإنسان عروض كسر أو جرح لا باس بالمسح عليها في الطهاره الكبرى والصورة من أجل الضروره من غير توقيت ما الحاجة حاجتنا ماسة, ماسه الى ذلك لحبيب جابر الفرج الذي شج في راسه امره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصب على جرحه خرقه ويمسح عليها ثم ارسل شايره جسد اخرجها ابو داوود في سننه وقد وعل ومما يحصل التنبيه عليه للراغبين والرغبات في الإسلام عند التوقف وراجع كتابة احاديث معلى ظاهرا والصفحة ومما يحصل التنبيه عليه للراغبين والرغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل والتحرج في بعض الاحكام يعني مثلا شخص يقول الإسلام لابد فيه من كذا لماذا أو هذا قد يكون صعبا يجعل الناس لا يسلمون لأنهم لا يحبون أن يتركوا هذا للامره الفلاني او أن الفوز يقول بما يحسن التنبيه عليه ان يقال لهم إن الجنه تحفذ بالمكارم والنار حفت بالشهوات ونحن في دار ابتلاء واختبار لهذه الدنيا وان الله سبحانه امر عباده بما امرهم به ليبلوهم ايهم احسن عملا فليس الحصول على رضا الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه يعني هو سهل باعتبار لكن ليس سهلا من كل الوجوه بحيث يعني الذي يناله الإنسان بدون أي مشقه ليس الامر كذلك بل لابد من صبر وجهاد للنفس وتحمل وتحمل الكثير من المشاق في سبيل مرضات الرب جل وعلا ونيل كرامته والسلامه من غضبه وعقابه كما قال الله عز وجل ان جعلنا على الارض زينه لها زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ولايات كثيرة في هذا المعنى والله المسؤول أن يجعلنا واياكم من دعاه الهدى وان يصلح احوال المسلمين وان يمن على الجميع بالبصيره بما خلقوا له وان يكثر بينهم دعاه الحق انه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقف هنا من بعض او المسائل في باب نواقض الوضوء المساله الاولى اذا احدث الانسان وهو في الصلاه أو تذكر أنه على غير طهاره أو نقول الواجب اذا احدث الانسان وهو في الصلاه أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع الصلاه أن يقطع صلاته ويذهب ليتوضا اذا أن يقطع صلاته ويذهب ليتوضا ويعود ويصلي ما يدرك من صلاه الجماعه المساله الثانيه اذا احدث الانسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاه يذهب فليتطهر ثم يستأنف الطواف لكن لو قطعه لحاجه يبدا من مكانه ويكمل المساله التاسعة الدخان لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث يجب تركه ولا تجوز التجاره فيه وهكذا الحشيشه المسكره والقات المعروف في اليمن ولا يجوز التجارة في ذلك المساله العاشره لحم الابل ينقض الوضوء أما ما لا يسمى لحمنا كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء بنظر ما زالت 11 ترسيل الميت لا ينقض الوضوء في اصح قولين العلماء لكنه مس المغسل لكن لو مس المغسل اذا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء في اصح قولين العلماء لكن لو مس المغسل عورة الميت فانه ينقض وضوءه او ينقض وضوءه لمس العوره ولا ينبغي للمغسل مس عوره الميت بل يغسلها من وراء حائل نجب طيب هنا في الصفحه 72 سؤال عن غسل الجمعه نقراه بما أننا في ليلة الجمعه ونقيم به السؤال هل غسل الجمعه واجب ام مستحب الجواب الغسل يوم الجمعه في سنه مؤكده وهذا ذهب إليه أو يعزى إلى الجمهور هذا القول يعزى الى الجمهور وذهب بعض اهل العلم إلى وجوبه قال لما ورد في ذلك من الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم منها قوله صلى الله عليه واله وسلم صله يوم الجمعه واجب على كل محترم وان يستاك ويتطيب وقوله صلى الله عليه واله وسلم من اغتسل ثمه الجمعه وصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم في صحيحه وفضل وفضل نعم ثلاثة أيام رواه مسلم في صحيحه وفي لفظ الله من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعه فاستمع وأنصت أفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام ومن نسى الحصى فقد لغا مع حديث كثيرة في الباب وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم معناه عند اكثر اهل العلم متاكد كما تقول العرض العده دين من وعد ما تعد بالدين وحقك علي واجب ويدل طبعا والمراد بالمحتلم أي بالغ من بلغ الاحتلام من من البالغ ويدل على هذا المعنى اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الاحاديث طبعا هذا فيه بحث طويل هذه المساله الغسل الجمعة واجب أو ليس واجبا والقول بوجوب غسل الجمعه قول قوي على كل حال فلا ينبغي للمرء ان يترك غسل الجمعه ويحاول أن يقربه ما استطاع من الخروج إلى الجمعه يعني قبل أن تخرج إلى الجمعه مباشرة اغتس من أن يعني أن منه تقربه من الخروج لا ان تقربه من الجمعه يعني انا ستقدم قبل الجمعة بساعة بساعتين بثلاث ساعات تذكير الى إلى هذا هذا سنه وفيه تقريب خير وزياده الثواب هذا كذلك فاذا قبل ان تخرج الى ان تخرج إلى النسجد ماذا تصنع تتغسل ويبدا وقت غسل الجمعه يعني من طلوع الفجر بعض اهل العلم قال لا يجزي الا اذا كان قرب الخروج او قبل الخروج واضح قال وهكذا الطيب والاستياق ونفس الحسن من الثياب والتذكير الى الجمعه كله وقت التبكير الى الجمعه يعني المرؤيه يتقدموا الى المسجد قبل ماذا قبل الصلاه قبل الخطبه واحد هذا الحديث المعروف من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدلا من جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره من جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبش ناقره من جاء في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه من جاء في الساعه في الساعه الخامسه فكانما قرب اش بيضه كلهم من السنن المرغوب فيها وليس شيء منها واجبا ونبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيحين يقول إذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل وهذا حديث متواتر وكذلك فعل تع صلى الله عليه وسلم انه حقا على كل مسلم يوم في الأسبوع في الأسبوع يغتسل فيه من سبعه ايام شيخ الإسلام كان له اختيار وسط بين هذين القولين القول بالاستحباب مطلقا والقول بالوجوب مطلقا فقال يجب على من يكون له رائحة يتأذى الناس بها الشخص الذي يعمل اعمالا مثلا كما ذكرت الصحيحين أنه كان بعض الناس يعملون فياتون الى المسجد تندعى بالروائح ومنهم فشيخ الاسلام بناء على هذا قال من كان له رائحه انتاد الناس منها فهذا يجب عليه هي الارتسال واما غيره فالارتسال في حقه ماذا مستحب اذا ثلاثه اقوال في حكم صله الجمعات واجب مطلقا سنه مؤكده او مستحب مطلقا والتفصيل الذي اختاره شيخ الإسلام